تبص يا سيدا يعني ش... طبعا هستتكلم بصورة الغائب بحيث نحن ايه نتكلم يعني براحتنا كنت فيها مواجهة للساب كونشيز بتاعك هي الشخصية دي شخصية يعني أصيلة أصيلة دي بمعنى هي دايما مرتبطة بال... بالحاجات القديمة يعني ليها دايما تأثر بشخصية ذكية يميل دائما الأرقام أو الحاجات اللوجيكال أكثر بعنده هو عنده جانب خيالي عالي أوي حساس ممكن يكون يعني بيستهتر ب hormones كتيرة مش في باله معناته ممكن تكون مهمة يعني يعني إيه يعني مثلا لو انت داخل مثلا مشروع اصل في مثال ما ما بتهتمش بكل التفاصيل بتهم بس بالتفاصيل اللي انت عايز تهتم بيها فابني بي... جامد جدا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <كمتلكم> الكلام هو اللي يقول مش ف... فعشان يعني نصحح دي دايما اسال عن كل التفاصيل لان ممكن يكون في تفصيله انت ما تعرفهش او حتى مش بيالك تفرق معاك جدا جدا يعني شخصية دقيقة احب الحاجات ال الاسباسيفك دايما تلاقيه ايه يعني مفيش مثلا كلمة تعدي منه دايما يسألك ما يعملش فيه نفسه فيها يفهم فيعديها لا دايما يقولك طب ماشي عايش دي معناها ايه طب مش عارف الاسبيل ازاي طيب كده هو رتمه سريع سريع جدا بيفكر بسرعة بيقر بسرعة بيتخذ كراته بسرعة وبيحب بسرعة بيقرأ بسرعة بس ما ينساش هو مش بعمل ناريته مسريعه انه هو بينسل. انا هو ناريته مسريعه بس كده بانسل. اشخصية عميق. عميقة. طيب. صفية طيبة. لي وجهة نظره. يمكن يكون عنيد حبتين ثلاثة. خطوصا في بعض الجارب العطفية. تعرفت منين انه هو عنيد في الحيطة دي. سري مانا يا اسطيز. اما عاجل نصح. بفيه بروف من الموضوع. هو الغريب بقى بالشخص ده انه هو عنده قدرة بدنية وقدرة زينية عالية لكنه مش بيستخدن تقريبا عشو سمية منه يعني <تصفيق> بيه دي حقيقي وانا مستغرب لها يعني يعني انت عانيت وعندك إسرار و.. و.. و.. و.. و.. و.. ومش عارف ايه والحاجات الحلوة دي وعندك قدرة بدنية وقدرة الحمد لله نفسية كويسة جدا ليه بتبزي الأقل ما عندك يعني ليه ليه يعني انت ممكن تبزي لأكتر من كده ومش تتع يعني الطبيعي بتاعك يعني انت ممكن يكون في مقدورك اذا كانت مقدور دي انت ممكن يكون في مقدورك طمحات عالية جدا جدا لكن ده اصلا بتعمل طمحات قيلة زي ما قلت لك فريب انت عايز ايه وحتاج ايه فانت محتاج ان انت تحقق الشخصية اللي جواك، مش تحقق الشخصية اللي عايزة بص هو يعني الشخصية دي متقلبة المزاج يعني ممكن يبقى دلوقتي ومسوطه بيتحقق كل حاجة ويسمع بس حاجة كده تغير موده خالص يعني. تغير موده غير تفكيره هو زي ما انت حساس جدا وغير بس هي فاكر ان هو مش بيعرف يعبر عن الغيرة دي او بيتردد ان هو يعبر عنها يعني مش يعني مش بيقيم علاقه مع كل الناس حتى لو كان من جوه اصحته أو, او من جوه عيلته يعني هو دايماً بيتعمد أنه هو يعني يراجع نفسه يعني لو خلت قرار دايماً تلاقيه مثلاً تاني يفكر فيه أنا الكرار دي خلته صحيح يقعب بقى إيه يفكر فيها ويحسبها وممكن يرجع فيه ويعيده داني يعني ما معندوش مشكلة خاطئ هو صريح إنسان مباشر مباشر جداً يعني لو عايز حاجة بقوله أنا عايزة مش عايزة بقوله مش عايزة زوج يعني مسالم لأبع الدرجة ممكن فهو شخصية عملية مش معنا كأنه مش عاطفي هو عطيفي كل حاجة بس يعني هو دايما بيفكر بشكل عملي يعني مع انه هو من الناس اللي عاملين زي الحجارة كده من صعب ان انت ايه تزحزحهم بتفرق معها قوي اللمسات الخاصة يعني على سبيل المثال لو متجاوز مرأة فيحب مثلا انها يعني مش عارف تعملوا الاكل عامل ازاي ااا ترسلوا مثلا الكتب بتاعته مثلا برصه معلمه ان هو ممكن يكون مهرج الحبايدين ثلاثة بس يعني يحب دايما الاهتمام البشري تو مثلا فطور في الحمام الحاجات الدقيقه قوي دي او يعني اللي تحسسه ان هو مهتم ان هي مهتميه بيه او ان هي بتفكر بباغه يعني ااا في بعض الحمام بيبقى عنده حس طفولي تحسوا طفولي ونكها طفولية كمان ممكن مثلا تلاقي بيتها بشكل معين ممكن دي مثلا بيقول كلام بصوت او بطن معين هو يعني overall هو انساء شخصية لذيذة و يعني زي ما انتظر ما تجملتش عن بعد الـ لو لو خاص هي بس اني الـ default الوحيد في الشخصية دي هو يعني يعني يفعل اقل بكتير من قدراته لذلك هو محتاج شخصية مدعمة ممكن يكون صديق وهو أصلاً عندهم أصدقاء كتير أو زوج أو حبيب يعني بس هو محتاج حد دائماً إيه يعني مش يتفاعل الأمام لأنه هو يعني يسري كويس جداً في مجاله أو في حياته لكنه إيه يسري بشكل بسيط مع إنه هو لديه خضرة على فعل الأشياء عظيم كلامكوا من خلف الميكروفون محمد ماجد <تصفيق>